وأما إذا مبتناه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليسين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما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 يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليسني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة